قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم